وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّأَجَلَهُمُ الْعَذَابُ وَلَٰكِن يَّأْتِيَنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَغِلُّونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يُغْشَاهُ الْعَذَابُ مِمَّنْ فَوْقِهِمْ وَمِمَّنْ تَحْتَ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيا يرفع بول كل نفس ذاقته الموت ثم إلينا يرجعون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 وكأي من لا تحمل رزقها الله يرزقها ஹம் وهو السميع العليم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 ிஷ இ فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله كن الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون